رهن لكما بالعشرين الألف أنت لك عشرة وأنت لك عشرة وهذا المخزن فيه سكر أرهنكما اياه هذا مفتاحه حتى أسدد القيمة فقبضا مفتاح المخزن الذي فيه مئة كيس من السكر. الرجل استلم البعير والبقره وانتفع بهما. ثم يسر الله له عشرة آلاف. فجاء لأحدهما وقال خذ عشرة الألاف التي تطالبني بها فقبرها هل يبقى للذي قبض العشرة الألاف يبقى له رهن لا انتهى لمن يعود الراهن يعود للآخر ذات الذي له البقرة الذي له عشرة آلاف أخرى لا لان هذا الذي رأى صاحب البقرة رهن نصف المخزن وصاحب البعير رهن نصف المخزن فيكون المشتري هذا الذي دفع القيمة لصاحب البعير يكون شريكا لصاحب البقرة في المستوداء فيقول تعال يا أخي نتقاسم أنا في حاجة إلى نصف السكر الذي في المستودع لأنه أصبح لي أنا سددت القيمة فهل يمتنع يقول لا أنا وصاحبي رهننا جميع فلا ينفك رهننا إلا جميع نقول لا الرجل المدين سلم صاحب البعير قيمته فانفك الرهن في نصف المسودة، فصار نصفه للراهن عاد إلى صاحبه لأنه برئ ذمته فيكون شريكا للمرتهن الآخر الذي رهن النصف الآخر بقيمة البقرة فمن حقه أن يقاسمه إياه يقول قاسمني أنا أريد نصف السكر هذا من أجل أن أتصرف فيه لانه انفك الرهن فيه هذا فيما إذا رهن شيئا عند رجلين فسدد أحدهما ولم يسدد الآخر انفك ما يتعلق بالرجل الذي استلم حقه هذه سورة الصورة الاخرى رجلان رهنا رجلا ثالث شيئا ما الصورة الاولى الراهن واحد والمرتهن اثنان سلم الراهن لاحدهما ولم يسلم للاخر انفك في نصف الرهن الصوره الثانيه الان الراهن اثنان والمرتهن واحد سدد احدهما ولم يسدد الاخر فينفك الرهن في ما سدد من القيمة فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن الرجلان رجلا شيئا فبرئ احدهما او برئ الراهن من دين احدهما ان فك في نصف الرهن الصوره الثانيه اخوان يملكان قطعه ارض واحد منهما يريد الزواج فاستدان من رجل والاخر يريد العماره فاستدان من نفس صاحبه صاحب اخيه الاخوان احدهما أخذ دينا بعشرة آلاف والآخر أخذ دينا بعشرة آلاف من الرجل واحد فالراهم اثنان والمرتهم واحد الأخوان قال لصاحب الحق نعطيك هذه الأرض المشتركة بيننا نحن الأخوين خذها بديوننا التي عندنا لك راضي واستلم الأرض واطلع عليها بحالتها الراهنه ورضي بها والسلام السك عنده احدهما جاء وسدد ما عليه والاخر لم يسدد جاء الذي سدد وقال للمرتهن اعطني ما يخصني اريد ان اقاسمك لاني انا في حاجه الى ارضي وقد سددت الدين الذي عليك اخي مفلس ما ادري متى يسددك قد لا يسددك الا بعد عشر سنوات فتبقى ارضي محبوسه لا فأنا أريد نصيبي من الأرض ما لي علاقة بأخي فيقاسمه حينئذ إن لم يكن هناك ضرر في المقاسمه أما إن كان ضرر في المقاسمه فينظر فيه لكن ما في ضرر الأرض كبيرة الأرض ألف متر من كن تقسم خمسمائة وحدها وخمسمائة وحدها فياتي الذي سدد ما عليه ويقول للمرتهن سلمني حقي من الارض انا سددتك فهل يقول المرتهن لا لا اسلمك ولا اسلم اخاك حتى تسلم ما عليكما جميعا نقول لا ما يلزم لان الرجل سدد ما عليه فمن حقه ان يستلم نصيبه من الارض الرجل الآخر ما سدد الذي عليه تبقى الأرض نصيبه من الأرض أهنا ويتصور أن يقول مثلا الذي سدد أنا في الى إلى أرضي وأنا رهنتك إياها وأنا عازم على عمارتها وأنا أريد أن اعمرها الآن وأخي يمكن ما يسدد ولا بعد عشر سنوات أخي مفلس يمكن تحتاجون إلى بيع نصيبه من الأرض أنا ما لي علاقة فمن حقه في هذه الحال أن يقاسمه وهاتان المسألتان متفاوتتان لكن الحكم واحد المسألة الأولى الراهن واحد والمرتهن اثنان هذا الراهن اشترى من هذا واشترى من اخر و رهنهم ارض تخصه فسلم احدهما انفسخ الرهن فيما يخص هذا الصوره الثانيه الراهن اثنان والمرتهن واحد الراهن اثنان اخوان رهن الارض التي تخصهم المرتهن رجل واحد اعطى هذا واعطى هذا احدهما سدد والاخر لم يسدد انفك فك الرهن عمن سدد ما في ذمته اعد القراءه فان رهن شيئا فان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا فبير. هذه صورتان نعم وبرئ احدهما او برئ الراهن من دين احدهما ان فك نسب الرهن لان الصفقه التي في احد طرفيها عقدا لان الصفقه التي في احد طرفيها عقدان, عقدان واضح لان الصفقه التي في احد طرفيها عقدان عقدان عقدان هذا هو الخبر خبر ان عقدان الاخيره لان الصفقه التي كذا وكذا الى اخره تصير عقدان لان الصفقه التي في احد طرفيها عاقدان عاقدان المرتهم اثنان او الراهن اثنان تصير عبارة عنها كأنها عقدين كأنها, كأنها عقدان لأن كان تامل عمل ان لأن الصفقة وين الصفقة؟ الصفقة اسم إن لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان تكون ماذا؟ عقداني هذا هو خبر ان وين خبر ان ان الصفقه عقداني نعم فلا يقف فلا يقف فكاك احدهما على فكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين كما لو كان كل عقد وحده ما يتوقف انفكاك احدهما على انفكاك الاخر نعم وان ارادت الراهن مقاسمه المرتهن في الاولى أو يعني في الاولى التي فيها الراهن واحد والمرتهن اثنان ارتفعت يد احدهما عادت للراهن فالراهن يقاسم احد المرتهنين في الاولى نعم وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها أو أراد الراهنان الأخوان الذي سدد احدهما ولم يسدد الآخر القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والادهان أجبر الممتنع عليها يقول ابن قاسم مخزن السكر مثلا أنت رهنتما أنتم اثنين رهنتم مخزن السكر بأشرة الاف وانا سددت واحد منكم صار مخزن السكر بيني وبين احد المرتهنين فنحن نتقاسمه فيتقاسمان نعم وان كان فيها ضرر بان كان عقار العقار لا يخلو قابل للقسمه وغير قابل للقسمه الارض الكبيره قابله للقسمه ولا ضرر فيقاسمه كما مثلنا أرض غير قابله لقسمة مثل دكان صغير بمساحة مترين ما يقبل القسمة لأنه إذا قسم المتران كل متر لحده ما صرح لا دكان ولا غيره فهذا غير قابل للقسمة نعم. فلا يجبر المتبرر نعم وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الاولى او أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأذهان كالحبوب كما مثلناه في السكر السكر ممكن به دمنا مئة كيس هذا ياخذ خمسين كيس وإذا يأخذ خمسين كيس ولا ضرر على احدهما نعم أجبر الممتنع عليها وان كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاع لا لان كان فيه ضرر في القسمة يقولنا فقاسم الدكان يقول فيه ضرر في قسمة الدكان فلا يجبر عليها نعم وإن ك... وإن كغير الرهن لو كان مثلا يملكونه مشاع واراد احدهما قسمه الدكان والاخر ما يريد فما يجبر لانه مثلا كان يكون اثنان يمتلكان دكان هذا الدكان مساحته متران فقط احدهما اشترى الذي بجواره والاخر ماله لها النصف هذا الذي اشترى لا يبالي يقول نقسم يدخل متره مع الدكان الذي بجواره والاخر يتضرر بأن يكون نصيبه متر واحد ما يصلح فيقول أنا تضرر بالقسمة ولكن يقول ما يتضرر أنا ما أتضرر بالقسمة لأني آخذ متري وأضيفه إلى الدكان اللي بجواره يصل ثلاثة أمتار زين يقول لكن صاحبك يتضرر فلا يجبر على القسمة بخلاف ما إذا كانت أرض وسيعه أحدهما يقول نقسم والآخر يقول لا يا أخي مهنم قسمين الاخر يقول نقسم لأني بأمر وبسكن وأنت متل في حاجة إلى نصيبك أنت تاجر فيها لابد نقسم قال لا ما نقسم فرضعه إلى الحاكم فيجبر على القسمة لأنه عليه ضرر في تاخير القسمة ولا ضرر في القسمة بخلاف القطعة الصغيرة في ضرر في القسمة فلا يجبر عليها لم يجبر عليها غير الرهن ويبقى الرهن مشاع يعني منصوفا بينهم لكل واحد نصفه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اتفقت مع شخص ان يشتري لي ارضا ثم يبيعها علي بالاقساط فما, فما الحكم وهل يدخل في قوله لا تبع ما ليس عندك هذا هذه الصفه لا يخلو ان قلت لصاحبك انا في حاجه الى ارض في المكان الفلاني لو اشتريت ارضا انا ممكن اشتريها منك بالتقسيط انت من المعلوم تشتريها بالنقد يمكن تشتريها بمئة ألف ثم انا اشتريها منك بمئة عشرها او اكثر بالتقسيط فذهب واشترى الارض ثم جاء وباعها عليك بالتقسيط بعدما صارت في ملكه فلا بأس بهذا لأن كلامك الأول معه هو وعد ليس بيع ولا شراء فهذا لا بأس به صورة أخرى يقول مثلا أنا في حاجة إلى أرض من مكان فلاني والأرض مثلا موضوعة عند المكتب العقاري الفلاني وقد حدها بكذا فيقول الآخر أنا يمكن أشتريها بمئة لكن الآن أبيعها عليك بمئة وخمسين تشتري أنا أروح واشتريها ما تشتري ما صار بيننا شيء هذا لا يصح لأنه يريد منه أن يشتري ارضا لا يملكها وإنما إذا كان مجرد وعد فالوعد لا بأس به يقول أنا في حاجة إلى الموقع ارض في الموقع الفناري لو وجدت أرضا واشتريتها بالنقد أنا يمكن أشتريها منك بالتقسيط ينفعك وتستفيد من هذا بدون أن يحصل اتفاق على القيمة وعلى أرض معينة مثلا فلا بأس أما إذا تبايع أرضا مذكورة او موضوعه في المكتب العقاري ومعروف انه محدوده ب ألف ثم تبايا وكتب على انه ب120 او 130 واجرى العقد ثم ذهب البائع وذهب ليشتري الارض من المكتب العقاري نقول هذا لا يجوز لانه باع ما ليس عنده يقول هل يوجد أحاديث تحث الإنسان على العمل وهل طلب العلم أفضل أم العمل نعم النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمل والعمل للكسب الحلال عبادة فلا ينبغي للمرء أن يسأل وهو يقدر على العمل والنبي صلى الله عليه وسلم عود المرأة على العمل الذي يكتسب منه الرزق الحلال بلا منه جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه النشاط والقوة وظن صلى الله عليه وسلم أنه لو أعطاه شيئا ما اتكل على هذا واستمر يسأل فوجهه صلى الله عليه وسلم إلى العمل وقال له اعمل قال ما عندي شيء ما عندي رسمال ولا عندي شيء اعمل فيه وقال ما عندك شيء قال عندي كذا وكذا فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على الحاضرين قال من يشتري هذه قال واحد أنا أخذها بدرهم فقال الآخر قال من يزيد على درهم فقال يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر أنا أشتريها بدرهمين فباعها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل بدرهمين والسلم الدرهمين فاعطاها الرجل وقال اذهب بالدرهمين واحد اشتر به طعاما لأهلك الآن جيا والآخر اشتر به قدوم قد فاسه وأتني به فذهب واشترى القدوم بدرهم واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فيه عوت خشبه مكذب ودعا له صلى الله عليه وسلم وقال اذهب واحتطب ولا تاتني الا بعد اسبوع فذهب الرجل الى الجبل يحتطب ويدخل السوق ويبيع الحطب ويأكل ويطعم اهله وهكذا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوع وقد عادت عليه الدرهمان وأكثر منها التي باع بها متاعه واشترى المتاع الذي باعه باع مثله اشترى مثله واكتفى به واستمر في العمل فرغبه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستمر في العمل ولا يسأل الناس لكن عند المقارنة رجل يريد أن يعمل وآخر يريد أن يطلب العلم نقول لا طلب العلم أفضل طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحة نيته لأن طلب العلم يتعدى نفعه ولهذا قال العلماء من اقتصر وقصر نفسه على العبادة صيام وصلاة وهو قادر على العمل لا يعطى من الزكاة ومن قصر نفسه على طلب العلم وان كان قادر على العمل لكن وفر وقته لطلب العلم قالوا يعطى من الزكاة لان من اقتصر على طلب العلم يتعدى نفعه اذا تعلم استفيد منه بخلاف من اقتصر على الصيام والصلاة والعبادة ولا يعمل عمله له فيعمل لنفسه ولا يسأل الناس يقول زنى رجل بامرأة وحملت منه وقالت إن الولد لفلان والرجل لم يقر بذلك فما الحل ما يلزمه وحتى لو أقر ليس له الولد لو أقر به فلا ينسب إليه وإنما ولد الزنا ينسب لأمه فقط ويعطى اسما مستعارا ولا ينسب لهذا الرجل ولا يلزم به حتى لو أقر به لا يعطى إياه لأنه ليس ولده والمرأة إذا اعترفت بالزنا أقيم عليها الحد ولا يقبل منها أن تقول إن الذي زنى بها هو الذنان فأقيم عليها الحد لا حتى يقر يقول ما حكم المعاملة مع الجن المسلم ما يجوز التعامل مع الجن مطلقا لأنه ما يدريك أنه مسلم تعرف الرجل المسلم والمرأة المسلمة لكن الجن ما تعرف عنه شيء وهم لا تعلم حالهم ويحرم على المسلم أن يتعامل معهم بأي نوع من أنواع العمل أو التعاون يقول أريد أن ازور المدينة لكن لا أعرف الأماكن التي يستحب زيارتها أولا وقبل كل شيء زياره المسجد النبوي والصلاة فيه ثم زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكون في المدينه وزياره قبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهم ثم زياره قبور الصحابه والمسلمين في البقية كاي مقبره من مقابر المسلمين وزياره مسجد قبى سنه ويصلي فيه وزياره قبور شهداء أحد رضي الله عنهم في احد لانها في المدينه و الله أعلم